ف قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين و إ ن إ ن شاء الله بكم لاحقون وددت أ ن ي قد ر أ ي ت إ خ و ا ن ن ا قال بل انتم أ ص ح ا ب ي و إ خ و ا ن ن ا الذين لم ي أ ت و ا بعد و أ ن ا فرطهم على الحوض فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من ي أ ت ي بعدك من أ م ت ك قال ا ر أ ي ت لو كان لرجل خيل غر م ح ج ل ة في خيل دهم بهم أ ل ا يعرف خيله ل قالوا بلى يا رسول ل ه يا ا قال ف إ ن ه م ي أ ت و ن يوم ا ل ق ي ا م ة غ ر ا محجلين من الوضوء و أ ن ا فرطهم على الحوض فلا يذادن رجل عن حوضي كما يذاد ا ل ب ع ي ر الضال أ ن ا د ي ه م أ ل ا هلوم أ ل ا هلوم أ ل ا هلوم ف ي ق ا ل إ ن ه م قد بدلوا بعدك ف أ ق و ل ف س ح ق ا ف س ح ق ا فسحقا قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب م و ل ى الحرقه أ ب و شبل المدني أ ح د علماء ا ل م د ي ن ة و أ ح د ثقاتهم مات رحمه الله س ن ة ث ن ت ي ن وثلاثين و م ئ ة قال إ م ا م أ ح م د لم أ ر ى أ ح د ا غ ت ر ه بسوء لكن قال ابن حجر ربما و ه م ن عن م ع العلاء بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه عبد الرحمن أ ب و ه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي م و ل المتقن ه ا التابعي المدني ن عن م ع أ ب ي هريره ة رضي ا ل ل عنه أبو هريرة أبو الدوسي حافظ ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنه قال ا ل إ م ا م الشافعي أ ب و ه ر ي ر ة أ ح ف ظ مر والحديث في دهره وذكر بقيه المخلد ا ل أ ن د ل س ي في مسنده الضائع الذي ن س أ ل الله أ ن يبرزه ا ل م س ل م ي ن في يوم من ا ل أ ي ا م ل أ ن ه حواه حديثا كثيرا وعلما كثيرا لكن الى الان مازال في عداد ما ضاع من دواوين المسلمين ذكر في هذا الكتاب أن أبا هريرة رضي روى رسول في الأحاديث عليه الله عنه روى من الأحاديث عن رسول الله صلى الله أبا صلى وسلم أن من عن خ م س ة آ ل ا ف و ث ل ا ث م ا ئ ة و س ب ع ة و أ ر ب ع ي ن حديثا نحن نقول ان المكثرين ممن يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم من روا فوق أ ل ف حديث هو مكثر وهؤلاء هم الذين جمعهم أ ح د ه م في قوله سبع من فوق الألف قد نقلوا. سبع الصحب الصحب من من نقلوا نقلوا الألف الألف فوق فوق قد قد من الحديث عن م خ ت ا ر خير مضر صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م أ ب و ه ر ي ر ة س ع د سعد هو أ ب و سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أ ب و ه ر ي ر ة سعد جابر أ ن س ص د ي ق ة و ابن عباس كذابن عمر هؤلاء المكثرون لكن أ ب ا ه ر ي ر ة أ ك ث ر ه م حديثا فقد ذكر بقي أ ن ه روى خ م س ة آ ل ا ف و ث ل ا ث م ئ ة و س ب ع ة و أ ر ب ع ي ن حديثا في البخاري فقط س ت م ا ئ ة حديث و ت س ع ة أ ح ا د ي ث في البخاري فقط وقال وليس ل أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة هذا العدد ولا ما يقاربه وقال البخاري روى عن أ ب ي هريره اكثر من ث م ا ن م ا ئ ة رجل بين صاحب بين صحابي وتابعي واختلف في اسمه واسم أ ب ي ه اختلافا كثيرا قال ابن عبد البر اختلف في اسمه واسم أ ب ي ه اختلافا كثيرا لا يحاط به ولا يضبط لكن الذي رجحه الحاكم والنووي والذهبي ابن حجر أ ن اسمه عبد الرحمن بن س خ ر أ ب و ه ر ي ر ة هذا لقب و إ ن كان على هيئه ة الكنية روى الترمذي عن ابن رافعين رافع قال قلت عن روى الكنيه كنيت بأبي هريرة ا يكون ا الغرابة نوع من الغرابة ي س أ ل صاحبها عنها أ ب و علي بن رضي الله عنه كانت كان لقبه أ ب ابا ك ن لقبه أبا تراب, تراب فسكناه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الكنا التي يكون فيها نوع من ا ل غ ر ا ب ة ي ع ن ي ي س أ ل أ ص ح ا ب ه ا عنها وقد سئل ع ن ي رضي الله عنه عن كنيته تلك فقد كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غضب بنته بعض ب ونام على الأرض فمسه فاطمة الأرض على قال ي بجنبه بعض ت ر ابن الأرض التي ا ك متجعا عليها ا فلقبه ل رافع س و ل عليه ه أبا تراب ق ا ابن ا ل ر ف قلت ل أ ب ي ه ر ي ر ة لم ا كنيت ب أ ب ي ه ر ي ر ة قال كنت أ ر ع ى غنم أ ه ل ي وكانت لي ه ر ة ص غ ي ر ة فكنت أ ض ع ه ا في الليل عند ش ج ر ة ف إ ذ ا جاء النهار أ خ ذ ت ه ا وذهبت بها معي ولعبت بها فكنوني أ ب ا هريره و أ س ل م عام خيبر يعني في ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة أ وشهدها ا السابعة, أو السابعة أو السادي ساعة الخلاف ل خيبر وآخر الموجود غزوة تاريخ في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنذ حضرها معه يعني لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وواغب عليه راضيا بشبع بطنه وكان يحضر من المجالس ما لا يحضره كثير من ا ل ص ح ا ب ة أ ب و ه ر ي ر ة كان من أ ه ل ا ل ص ف ة و أ ه ل ا ل ص ف ة أ ض ي ا ف ا ل إ س ل ا م لا ي ؤ و ن على مال ولا على أ ه ل ولا على أ ح د فلم يكن له كما ل ل أ ن ص ا ر بساتين أو ز ر ا ع ة ولم يكن له كما للمهاجرين ت ج ا ر ة فلذلك كان لا يشغله شيء عن حضور مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان كثير الحديث فقد سمع ما لم يسمع كثير منه م وكان يشتد به الجوع أنا قلت لكم أضياف、الإسلام. أهل أقول نسأل أن يعني مستبه في مؤخرة المسجد النبوي المسجد النبوي من ذهب إليه يعرف ما أقول ومن الإسلام الصفة الصفة المسجد المسجد ما الله الذهاب المسجد القديم قلت يرزقه لكم إليه لم إليه مصطبة مؤخرة مؤخرة في يعرف يذهب في هذه ذهب المسجد النبوي ا ل آ ن فيه المسجد القديم وفي المسجد القديم أ ي ض ا فيه ت و س ع ة توسعة العثمانيين وبعد ت و س ع ة الملك عبد العزيز رحمه الله وعده ب ت و س ع ة الملك فهد رحمه الله و ا ل ص ف ة هذه في المسجد القديم خلف حجرات النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحجرة التي فيها قبره خلفها تجدون عتبه صغيره هذه كانت هي ا ل ص ف ة هذه كانت آ خ ر المسجد لا يصلون فيها و إ ن م ا كان هؤلاء أ ب و ه ر ي ر ة و أ م ث ا ل ه ممن لا ليس لهم شيء يؤوون إ ل ي ه كانوا يبيتون في ذلك الموضع فكانوا يقال فيهم أ ض ي ا ف ا ل إ س ل ا م مما ي أ ك ل و ن ويشربون ومما يعيشون إ ذ ا أ ت ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ص د ق ة بعث بها إ ل ي ه م ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم لا تحل له ا ل ص د ق ة و إ ذ ا أ ت ت ه ه د ي ة أ ص ا ب منها و أ ش ر ك ه م فيها هذه كانت معيشته فابو ه ر ي ر ة رضي الله عنه يقول يعني أ ح ي ا ن ا كان يشتد به الجوع من ش د ة الجوع الذي به ربما سقط يتلوى يتدور جوعا ف ي أ ت ي ا ل آ ت ي يرى أ ب و ه ر ي ر ة طريحا أ ر ض ا يتدور ويتلوى فيظن أ ن ه به مس من الجن وربما ف وضعوا رجلهم على عنقه يقول يحسبون أ ن ن ي أ س ر ع وما بي إ ل ا من الجوع وله في هذا ط ر ا ئ ف منها ما رواه البخاري عنه رضي الله عنه قال والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو ان كنت ل أ ع ت م د بكبدي على ا ل أ ر ض من ش د ة الجوع و إ ن كنت ل أ ر ب ط الحجر على بطني من ش د ة الجوع ولقد وقفت يوما في طريقهم الذي يمرون منه فمر ب ي أ ب و بكر ف س أ ل ت ه عن آ ي ة من كتاب الله لم أ س أ ل ه إ ل ا ليشبعني فمره ولم وخاتب يفعل قل لي يا و لم الليل هذا يا الله نفسرها ولا حاجة قال كل قل لي لك يتوقع شيء نهضر ونحن نقصعه ف ر ولم يفعل قال ثم مر ب ي عمر ف س أ ل ت ه و ا ذ ا الطف السؤال أشياء في هذا قد ي ك و ن شيء دكالي <تصفيق> <تصفيق> الدكالي ي قال و جوع ل عنيتي يفكر شيء فمر ب عمر ف س أ ل ت ه عن آ ي ة من كتاب الله ما س أ ل ت ه إ ل ا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر ب ابو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين راني وعرف ما في نفسي وما في وجهي ثم قال يا أ ب ا ه ر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق قال فاتبعته فدخل ف ا س ت أ ذ ن ف أ ذ ن لي فوجد ق د ح من لبن فقال من أ ي ن هذا اللبن فقالوا اهداه لك فلان أ و ف ل ا ن ة فقال أ ب ا ه ر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق إ ل ى أ ه ل ا ل ص ف ة فادعهم لي ابو ه ر ي ر ة يفسر بانهم أ ه ل الصفا يقول أ ه ل الصفا أ ض ي ا ف ا ل إ س ل ا م لا يؤون على مال ولا على أ ه ل ولا على أ ح د إ ذ ا أ ت ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ص د ق ة بعث بها إ ل ي ه م ولم, ولم, ولم يصب منها و إ ذ ا أ ت ت ه الهديه أ ص ا ب منها وبعث إ ل ي ه م و أ ش ر ك ه م فيها قال فلما قال ه أ د ع و أ ه ل الصفا قال ساءني ذلك قال فسأني ذ لك ويقول الفي نفسي وما هذه ا ل ش ر ب ة في ا ل ها ها ها ها ه ذ ها ه ت ق ا ها ي ا ن ا بوحدي ع ا د ي ها ها ها ها ها ها ج م ي ع ها ها ها ها ها ل ا ها ها ها م ا ه ذ ا ا ل ل ب ن في ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ه م ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها شربا فما يبقى لي ثم قال ولم يكن بد من ط ا ع ة الله و ط ا ع ة رسوله صلى الله عليه وسلم قال ف أ ت ي ت ه م فدعوتهم فدخلوا ف ا س ت أ ذ ن و ا فدخلوا و أ خ ذ و ا مجالسه من م البيت فقال صلى الله عليه وسلم أ ب ا ه ر قلت لبيك يا رسول الله قال اسقهم قال فجعلت أ ع ط ي القدح للرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح ف أ ع ط ي ه الرجل فيشرب حتى يروى فيرد علي القدح فمازلت أ ع ط ي ه م حتى شرب القوم كلهم ف أ ر د ت القدح على رسول الله قال فوضعه في فيه ونظر إ ل ي ه وتبسم وقال اباهر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أ ن ا و أ ن ت قال صدقت يا رسول الله قال ق ع د فاشرب قال فقعدت فشربت وقال ف له النبي صلى الله عليه وسلم شرب قال ق فما زال فشربته ي وقال ل شرب حتى ل له ت و ل ل ه النبي أ م أجد له مثلك فأخذ ا صلى الله عليه وسلم القدحة فحمد الله فحمد وسما و شرب الفضل ثم ت ق ل ب به ت ا ل أ ي النبي م وبعد ذ ك كما بأصحاب ا فعلت ل صلى الله عليه وسلم حتى ا ر ب أ ب و ه ر ي ر ة الذي لم يكن يجد شيئا ً ي أ ك ل ه صار أ م ي ر ا ً على ا ل م د ي ن ة ولكن مع ذلك هذا المنصب الاجتماعي أ م المال ا ن ص ب م ا ل والماده ة ذ ه ما زال أ ب و هريره وهو ولكن كان يتلطف مع اهل ا ل م د ي ن ة كان يضع ا ل ب ر د ع ة على الحمار أ ك ر م ك م الله ف إ ذ ا مشى في الطريق ولقي إ ن س ا ن ا يقول له وسع جاء ا ل أ م ي ر وهو صلى م ر ة بالناس فلما سلم قال الحمد لله الذي ج ع ل ا ل دين ق و ا م ا و أ ب ا ه ر ي ر ة إ م ا م ا بعد أ ن كان أ ج ي ر ا لبنت غزوان على ش ب ع بطنه و ح م و ل ة ر ج ل ه وقال مداري ب ن حزن كنت أ س ي ر تحت الليل ف إ ذ ا رجل يكبر قال فنظرت ف إ ذ ا أ ب و ه ر ي ر ة فقلت ما هذا التكبير قال شكر قلت ع ل ا م ة فقال لقد كنت أ ج ي ر ا ل ب س ر ة بنت غزوان على شبع بطني و ح م و ل ة رجلي فاذا إ ذ فإذا ركبوا قدت سقت بهم و إ ذ ا نزلوا خدمتهم ولقد زوجنيها الله فهي ا م ر أ ت ي وتتذكرت الشيخ ن النعمة, غادب النعمة ومات رضي الله عنه سنة سبعين وخمسين ع م ومات ة غادب ويكبروا الله الصحية ا وتتذكرت رضي على ل ع ل و ا ن الشافعي هذا أ ح د علماء ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ش ا ف ع ي ة مذهبهم أ ي ض ا أ ن ه م يذكرون الحديث عن أ ب ي ه ر ي ر ة في ا ل ج م ع ة كما نفعل نحن حديث ا ل عن أبي الزينادي عن الزينادي عن أبي الأعراج ش ا ف ع ي ة نحن نقولها قبل الاذان ويقولها بعد ا ل أ ذ ا ن الشيخ ع ل و ا ن هذا قال إ ذ ا أ ر د ت تخدم فاخدم س ا د ة علموا بشرط ا ل إ خ ل ا ص لا قصدا لمدحهم ولا رياء ولا فخرا ولا لدنا هكذا والأعتاب فلتزم يقول أبو هريرة فها والأعتاب فالتزم حفاظ الحديث رضي بملء بطن من العرفان والحكم تجرع المر في نيل العلوم فها قد ساد بالعلم يقول أبو والعجم إلى بملء نيل العرب أن تجرع بطن بين في من رضي قد في يوم ج م ع ة إ ذ يروى الحديث له بعد ا ل أ ذ ا ن مع الرضوان فافتهمي وانظر بقلبك في هذا المقام له في كل قطر على الم... على الأي... مدى الايام و ا ل أ م م انظر بقلبك يعني تفكر في هذا الذي أ ع ط ي ه أ ب و ه ر ي ر ة في كل ج م ع ة يقول ر ا ل ابوك رضي الله عنه يدعو ل أ ب ي ه ر ي ر ة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 مكان القبر مكان إ ق ب ا ل الموتى ا لكن م ق ب ر ة ل هذه ا ل ص ي غ ة يعني م ف ع ل ه ذ ا يسمى عند الصرفين بالمصدر الميمي المصدر ا ل م ي م ي ي أ ت ي على وجهين إ م ا على المفعيل أ و على المفعل أحياني أتي على المفعل على هذه المقبره ة ذ ه م ث ل ث ة الباء يقال م ق ب ر ة ويقال م ق ب ر ة ويقال م ق ب ر ة المشهور عند الناس الفتح والضم والكسر أ ي ض ا فصيحان ي لكن هنا عندنا ق ا ع د ة في باب المصدر الميمي الفعل الثلاثي إ ذ ا كان مضارعه مضموما أ و مكسورا إ ذ ا كان الفعل الثلاثي مضارعه على يفعل أ و على يفعل هذا الفعل ليس واوي الفاء ليست فاء ه و وان و ليس معتل اللام ف إ ن مصدره ا ل م ي م ي ة و ظرف زمانه و ظرف مكانه يكون على وزن م فعل ا قبر هذا فيه لغتان قبر ي ق ب ر و قبر ي ق ب ي ر إ ذ ا قلنا على ا ل ل غ ة ا ل أ و ل ى قبر ي ق ب ر هذا من هذه ا ل ق ا ع د ة التي ذكرت لكم فينبغي أ ن يكون م ص د ر ه ل ظرف مكان الان آ ن ل م ق ب ر ة ن الظرف مكان ينبغي أ ن تكون م ف ت و ح ة فنقول قياس م ق ب ر ة و م ق ب ر ة و م ق ب ر ة هذا شاذ وعلى القول بأن على القول الثاني ق و ل ل ا أ ن قبر مضارعه ي ق ب ر هذا ق ا ع د ة أ خ ر ى وهي إ ذ ا كان الفعل ليس معتل اللام ولا ووي الفاي ومضارعه مكسور العين فعل ى يفعل ق ب ر يقبر هذا يكون مصدره الميمي على وزن مفعل وظرف زمانه وظرف مكانه على وزن مفعيل ونحن والشذوذ هنا مكان عندنا مكان هذه فالقياس يقال يقال هذا لطلاب الصرف ظرف ظرف مقبرة مقبرة مقبرة ومقبرة هذا للطلاب علم أن أن ليستفيدوا هذا من هذه الكلمة. نعم. من اللطائف ك م من ة ا ل ل أن ا ل م غ ر ب ة ي س م و ن المقبرة ا ل ر و ض ة هذا ليس ل أ ح د غيره تفاؤلا ب أ ن تلك الحفر روضات من رياض ا ل ج ن ة س أ ل الله أ ن يجعل قبور المسلمين كذلك نعم أن مؤمنين عليه عليكم وسلم المقبرة السلام قوم رسول خرج دار الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين. و انا ان شاء الله بكم لاحقون خرج س و ل الله صلى الله ع الله الله المقابر زياره المقابر للرجال هذا مما لا خلاف في استحبابه بين الفقهاء أ ج م ع و ا على أ ن الرجل يستحب له أ ن يخرج إ ل ى المقابر لزيارتها و قد روى مسلم عن ب ر ي د ة بن الحصيب رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن ز ي ا ر ة القبور فزروها و ونهيتكم عن لحوم ا ل أ ض ا ح ي فوق ثلاث ف أ م س ك و ا ما ب د لكم ونهيتكم عن النبيذ إ ل ا في سقاء فاشربوا في ا ل أ س ق ي ة كلها ولا تشربوا مسكرا وفي ر و ا ي ة عند النسائي نهيتكم ت ن عن ز ي ا ر ة القبور فزروها و ولتزدكم زيارتها خيرا وفي ر و ا ي ة عند أ ح م د كنت نهيتكم عن ثلاث ثم بدا لي فيهن نهيتكم عن ز ي ا ر ة القبور ثم بدا لي أ ن ه ا ترق القلب وتدمع العين وتذكر ا ل آ خ ر ة فزوروها ولا تقولوه ا ج ر ا كان ر س و ل ا النسائي عن ب ر ي د ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا اتى ا ل م ق ب ر ة يقول السلام عليكم أ ه ل الديار من المؤمنين والمسلمين و إ ن ا إ ن شاء الله بكم لاحقون أ ن ت م لنا فرط ونحن لكم تبع أ س أ ل الله لنا ولكم ا ل ع ا ف ي ة وروى بن عبد البر عن الحسن البصري أ ن ه أ ت ى ا ل م ق ب ر ة فقال اللهم رب هذه ا ل أ ج س ا د ا ل ب ا ل ي ة والعظام ا ل ن خ ر ة التي خرجت من الدنيا وهي بالله م ؤ م ن ة اللهم أ د خ ل عليهم روحا منك وسلاما مني وروى ابن عبد البر أ ن عليا رضي الله عنه أ ش ر ف يوما على المقابر فقال السلام عليكم أ ه ل الديار نبئونا بخبركم ف أ م ا خبركم قبلنا ف إ ن المال قد قسم والنساء قد تزوجن والمساكن قد, سأل قد سكنها قوم غيركم, قوم غيركم ثم سكت وقال أ م ا والله لو نطقوا لقالوا ما وجدنا زادا خيرا من التقوى وروى ان ل ح س رضي الله علي ن أن ه روية أيضا ع بن أ ب ي طالب رضي الله عنه أ ش ر ف يوما على المقابر فقال السلام عليكم أ ه ل الديار ا ل م و ح ش ة والمحال ل ل م ق ف ر ة أ ن ت م لنا سلف ونحن لكم تبع وعما قليل بكم لاحقون طوبى لمن عمل للمعاد وقنع ا بالكفاف ورضي في جميع أ ح و ا ل ه عن الله والكلام عن الموت هذا لم, لم يخلو منه كتب فن من الفنون تجدونه في كتب التفسير وفي ت ج د و ن ه كتب الفقه وتجدونه ت في ك بل ا ر ق بل تجدونه حتى في كتب ا ل أ د ب هذا ك أ ن الكلام عن الموت دخل تخلل شغاف كل من تحدث في شيء من العلم و إ ذ ا ك ا ن و ا مثلا مما يذكر أ ن الحسن البصري رحمه الله كان يقول ابن آ د م إ ن م ا أ ن ت عدد ف إ ذ ا مضى يومك فقد مضى بعضك و ق ا ل أ ب و ا ل ع ت ا ه ي ة الناس في غفلاتهم في وقال ر ح تطحن المنية و ي ل ح س ن ابو ل ص ر ي إن فلانا مات فجأة فقال ل فجأة فجأة مات عمرو بن ع... العلا عمر كنت جالسا عند جرير الشاعر المشهور حين وكان يملي على كاتبه قصيدته التي يقول فيها وادع أمامة حان منك رحيل قال فطلعت ج ن ا ز ة فسكت جرير وقال شيبتنا هذه الجنائز قال فقلت له فلم تسب الناس فقال جرير يبدؤونني ثم لا أ ع ف و و أ ع ت د ي ولا أ ب ت د ي ثم قال تروعنا الجنائز م ق ب ل ا ت فنلهو حين تذهب مدبراتي إ ذ ا أ ق ب ل ت روعتنا و أ خ ا ف ت ن ا و إ ذ ا أ د ب ر ت لهونا تروعنا الجنائز مقبلات ونلهو حين تذهب مدبرات ك ر و ع ة ه ج م ة لمغار سبع فلما غاب عادت راتعات ك ر و ع ة ه ج م ة ا ل ه ج م ة هذه تطلق على قطعم ن ا ل إ ب ل إ ذ ا جاوز ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل ه ج م ة قطعم ن ا ل إ ب ل يغير عليه سبع ف ت ر ت ع لكن إ ذ ا غاب السبع وذهب رجعت ورتعت ك ر و ع ة ه ج م ة لمغار سبع فلما غاب عادت راتعات وقال نوحا لو يموت يقال قصب فقيل السلام بنا بيتا من قصب فقيل له لو بنيت بيتا أفضل من هذا فقال هذا عليه له أفضل بنيت كثير إن من من لمن يموت وقال صريع الغواني كم صريع رأينا من أناس هلكوا قد بكوا أ ص ح ا ب ه م ثم بكوا تركوا الدنيا لمن خلفهم والدهم لو قدموا ما تركوا والكلام في هذا كثير ويعني إن في ه ذ ان إ في هذا لذكرى لمن كان له قلبنا والقى السمع وهو شهيد نعم لو كانت لنا قلوب ح ي ة لكفانا في هذا ما يقول رب العالمين الناس من هذا الذي من ترون ا ل آ ن في, في المقابر يقبر ا ل إ ن س ا ن ويقوم على قبره رجل يحدث ويعظ ف أ ن ا أ ت ع ج ب كلما حضرت مثل هذا و أ ق و ل إ ذ ا لم يتعظ الحاضرون لهذا المشهد هل يعظهم كلام متكلم قد بكوا أ ص ح ا ب ه م ثم بكوا اذا حملت الى ل ق ب و ر ج ن ا ز ة ف ع ل ا ب أ ن ك بعدها محمول ك أ ن ك ترى نفسك أ ن ت مطروح ويقول ي لك ي ايها أ الناس ف ع ا ل و ا ك يا سبحان الله من لم يتعظ ب ر ؤ ي ة ذلك الذي يقبر ويطرح عليه التراب صافي ونمشي ونتركه هذه إ ذ ا لم تكن موعظه أ ي ع ظ ن ا شيء كان أ ب و العتاهي ابو, أبو نوس تعرفونه وك مثل أ ب و نوس ا كثير ما ي ع ظ ه ا ل ن ا س ك ا ن عندو ه ا ح د ص ا ح ب له دائما يعظوى فلانه تتدير فلان كذا زقول ا ل ش ع ر الخمر كذا فمات صاحبه فحضر أ ب و نوس ا جنازته فلما كان يدفن قال أ ب و نوس ا لصاحبه أ ن ت اليوم ساكتا أ و عظو من كناطقا سكوتك هذا أ ب ل غ في الموعظه من كلامك الذي كنت تكلمه أ ب و نواس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إ ل ى ا ل م ق ب ر ة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين حدثنا عن حكم حكم عن للنساء زيارة المقابر للرجال أما حكم زيارة المقابر、للنساء. فهذا موضوع اختلف فيه الفقهاء المالكي موضع فيه يتوب ذهب والحنفيه و ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة في ر و ا ي ة إ ل ى ان ز ي ا ر ة ا ل ق ب و ل للنساء م ش ر و ع ة و ذ ه ب ا ل ح ن ا ب ل ة في ر و ا ي ة أ خ ر ى إ ل ى أ ن ه ا م م ن و ع ة ف أ م ا الجمهور الذين قالوا إ ن النساء يجوز لهن أ ن يزورن المقابر فقد استدلوا على ذلك ب أ د ل ة منها حديث الصحيح نهيتكم عن ز ي ا ر ة القبور فزروها وهذا عام يدخل فيه الذكر و ا ل أ ن ث ى و ر و ا الحاكم عن ابن أ ب ي م ل ي ك ه قال ر أ ي ت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها م ق ب ل ة من المقابر فقلت لها يا أ م المؤمنين من أ ي ن أ ق ب ل ت فقالت من قبر أ خ ي عبد الرحمن بن أ ب ي بكر فقلت لها أ ل م يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ن ه ى عن ز ي ا ر ة المقابر فقالت بلى قد كان ن ه ى عنها ثم أ م ر بها وروى مسلم أ ي ض ا حديثا طويلا وفيه أ ن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها س أ ل ت النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول إ ذ ا زارت المقابر فقال لها قولي السلام عليكم أ ه ل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين منا و ا ل م س ت أ خ ر ي ن و إ ن ا إ ن شاء الله بكم لاحقون فعلمها ما تقول إ ذ ا زارت المقابر فهذا دليل على مشروعيه زيارتها لها وكذلك روى البخاري أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على م ر أ ة ج ا ل س ة عند قبر تبكي فقال لها اتقي الله واصبري ولم ينكر عليها جلوسها على القبر فدل ذلك على جوازه لكن اذا أ ك ث ر ت ا ل م ر أ ة من ز ي ا ر ة القبور فحينئذ تمنع لا تمنع من ا ل ز ي ا ر ة إ ن م ا تمنع من إ ك ث ا ر ا ل ز ي ا ر ة ولذلك قال القرطبي وهذا أ ح د علماء ا ل م ا ل ك ي ة إ ذ اشبيلي قلنا القرطبي ل ا الغرناطي يعني هذا الغرب ا ل إ س ل ا م ي كلهم م ا ل ك ي ة إ ل ا بعضا ممن صار ظاهريا متبعا لابن حزم ر ح م ة الله على الجميع فالقرطبي رحمه الله يقول تمنع ا ل م من وسلم ر كثرة الزيارة زوارات القبور أ ة النبي لعن لألا الله الله ا تدخل قول صلى عليه ل في ح ن ا ب ل ة في روايتهم التي ذهبوا إ ل ى المنع فيها من منع م ن النساء من ا ل ز ي ا ر ة استدلوا على ذلك بما رواه الترمذي عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زائرات القبور وهذا اللفظ بهذه ا ل ر و ا ي ة اختلف فيه العلماء واكثر من المحدثين على أ ن ه لا يصح بلفظ زائرات إ ن م ا يصح بلفظ زوارات و إ ذ ا نهي عن أ ن تكون ز و ا ر ة فلا يمنع ذلك من أ ن تكون ز ا ئ ر ة ولو صح على فرض أ ن هذا اللفظ صحيح فيحمل على أ ن ه كان زمن النهي الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زياره ف ز و ر القبور ومن أخبار ن بشأن النبي وإن ا الله س وسلم أ صلى الله عليه زيارة القبور قالت كان عنها بها نعم نهى ثم أمر فزورها د يدل ل على أن ذلك شمل الرجال والنساء ومما يدل على ذلك أيضا أن العلة التي من أجلها شرعت أن أيضا أن من ومما ي ا ا ة ل ق ب ذ ه ل تختص بالرج فان ا ل م ر أ ة أ ي ض ا تحتاج إ ل ى ما ي ر ق قلبها ويدم عينها ع ويذكرها ب ا ل آ خ ر رسول ة نعم أن ا ل ل صلى الله عليه وسلم ه خ ر ج إلى ل ا م قال ب ر ة ف ق السلام ا عليكم د رسول قوم قال مؤمنين ر الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وهذا دخوا القبور أن يسلموا على الموتى أن يسلموا على أهل المقابر وأن به أهل لهم إذا الناس المقابر يدعوا كما جاء في الحديث السلام أدب أن يتأدب أن أن ينبغي في على على عليكم في ر و السلام ي ة ا عليكم دار قوم مؤمنين أ و السلام عليكم اهل الديار كما ذكرت لكم المهم أ ن يسلم عليهم و أ ن يدعولهم وهذا أ د ب ينبغي أ ن يتعلمه الناس و ان هذا من حقوق موتانا علينا فموت المسلمين لا تنقطع صلاتهم ب أ ح ي ا ئ ه م وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم فسلم على الموتى كما يسلم على ا ل أ ح ي ا ء رواه الترمذي عن أ ب ي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال ر أ ي ت رجلا يصدر عنه الناس يصدر الناس عن ر أ ي ه لا يقول شيئا إ ل ا صدروا عنه فقلت من هذا فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه هذا فقال فقلت عليك السلام يا رسول الله مرتين عليك السلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول عليك السلام إ ن عليك السلام ت ح ي ة الموتى قل السلام عليك هذا فيه نوع من التعارض الظاهري هنا يقول عليك السلام ت ح ي ة الموتى وفي الحديث يقول السلام عليكم ويسلموا بها الموتى هذا معناه أن ليس معنى انما ل ح د ي ث أ ن ز ر القبور ل يبغي ي أن س معنى ل الموتى ى ب أ يقول عليكم السلام لا فإن ذلك النبي فإن الحديث ل عليه وسلم ه و ض السلام、عليكم. إنما ا عليكم ل معنى ح أ ن أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة كانوا يسلمون على الموتى بقولهم عليك السلام هذه كانت تحية الموتى عند أهل قال عبدت بن طبيب عليك سلام الله قيس بن عاصم ما شاء أن فقال عليك سلام الله وقال حسن م ثابت رضي الله عنه عليك سلام من أمير وباركت يد الله أمير يد وباركت من فالغرض ي ذ ك ا أ د ي م الممزقي ا ل ف من النبي صلى الله عليه وسلم ب ه ذ ان الحديث أ يبين له أ ن ت ح ي ة أ ه ل ا ل إ س ل ا م قد فارقت ت ح ي ة اهل ل أ الجاهليه لموتاهم فكانوا يسلمون عليهم ع ل ي ك السلام لا أ ن هذا تشريع للسلام على موت المسلمين قال بعض العلماء هذه فيه فيه ن ك ت ة ل أ ن عليك السلام الدعاء مؤخر ما هو الدعاء هو لفظ السلام وهذا عليك هذا محل الدعاء المدعو له أ و ا ل د ع و ء عليه الدعاء يكون بخير أ و يكون بشر قالوا إ ذ ا كان بخير ا ل أ و ل ى ان يقدم الدعاء على المدعو له وهذا في ا ل ق ر آ ن قال ربنا سلام عليكم بما صبرتم وقال والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت、يوم. اما إ ذ ا كان الدعاء بشر فهذا ا ل أ و ل ى ان يقدم الودعو عليه على الدعاء كما في قول ربنا سبحانه عليهم د ا ئ ر ة السوء ولم يقول دائرة السوء دائرة عليهم وعليهم غضب ولهم ع ي غضب ولهم عذاب شديد فقدم المدعو عليه على الدعوه و ا ل آ ن تعرفون ت أ ن هذا قرروا اهل ا ل ب ل ا غ ة أ ن ه إ ذ ا خولف ترتيب ا ل ج م ل ة قدم المعمول على ا ل ع ا م ل أ و قدم المتعلق على المتعلق هذا فيه تخصيص ف ك أ ن ك تقول عندما تقول عندما قال ربنا علي ه م د ا ئ ر ة السوء حتى لاتن ت ش ر د ا ئ ر ة السوء ف ت ع د و ه م إ ل ى غيرهم لا غير عليكم ت و م م ح ص و ر ة عليكم وكما قال و أ ن عليك ل ع ن ت ي عليك م ش ي ن ع م أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إ ل ى ا ل م ق ب ر ة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين السلام عليكم دار قوم مؤمنين السلام من المسلم عليه الدار السلام عليكم دار قومي الدار هذا منصوب منصوب ل أ ن ه منادى ك أ ن ه يقول السلام عليكم يا دار قومي كيف يقول السلام عليكم يا دار الكلام أ ن يقال يعني الوجه أ ن يقال السلام ع ل ي ك دار قومي فلما قال صلى الله عليه وسلم السلام عليكم د ا ر دل على أ ن هنا تقدير السلام عليكم أ ه ل ا د ا ر قوم مؤمنين نعم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إ ل ى ا ل م ق ب ر ة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إ ن شاء الله بكم لاحقون وإنا ان شاء الله بكم لاحقون هل الموت يشك فيه أ ح د الموت لا يشك فيه حتى من لا يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر لا يشك أ ح د ممن يحيا أ ن ه يموت بغض النظر عن إ ي م ا ن ه أ و غير إ ي م ا ن ه كل من حي يموت ف إ ذ ا كان لا يشك في هذا ف أ ب ع د الخلق عن الشك في مثل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما معنى وان بكم لاحقون هذا ب م ا لا يشك فيه وإن شاء الله ل بكم ح قالوا ق هذا يحتمل ث ل ا ث أ اجوم المعاني ولان ل ل الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ََ تقولن َََُّ لشيء ٍَِْ إ ِ ن ِّ ي فاعل ٌَِ ذلك ََِ غدا ًَ الا َّ أ َ ن ْ يشاء َََ الله َُّ فامر ان لا يقول لشيء اني فاعل كذا الا اذا قال إ ن شاء الله فيكون و ان إ شاء الله هنا من باب الائتمار ب ا ل آ ي ة أ و على حد قول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آ م ن ي ن هل الله تعالى إ ذ ا وعد أ و إ ذ ا أ خ ب ر يتطرق الشك إ ل ى خبره إذا قا لو, لو قيل مثلا في غير ا ل ق ر آ ن لتدخلن المسجد الحرام آ م ن ي ن هذا لا يشك في قول, قول الرب سبحانه لا يشك في فكما أ ن الله تعالى أ د خ ل الاستثناء هنا مع أ ن ه مما لا يتطرق إ ل ي ا ش ك فكذلك النبي صلى ي و س ل م في هذا الموضع وقال احتمال ثالث و إ ن إ ن شاء الله بكم لاحقون في هذه ا ل ب ق ع ة أ ي ب ق ع ة ا ل ب ق ع ة و إ ل ا فقد يدفن النبي صلى ي و س ل م في غيرها وقد دفن في, في بيته نعم وان إ ن إ شاء الله بكم لاحقون ودت د اني قد رايت اخواننا هذا شرف لهذه ا ل أ م ة أ ن يتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يرى من لم يعاصره من أ ت ب ا ع ه وهذا شرف لنا فنحن أ و ل ى أ ن نكون أ ش د تمنيا و أ ش د تطلعا لرؤيته صلى الله عليه وسلم ن س أ ل الله أ ن يرزقنا أ ن نكون إ خ و ا ن ا له في الدنيا و ا ل آ خ ر ة روى ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده عن أ ب ي عبد الرحمن الجهني قال بين ا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ط ل ع ركبان فلما ر آ ه م ا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا كنديان م ذ ح ج ي ا ن فلما أ ق ب ل إ ذ ا رجلان من م ذ ح ج ف أ ق ب ل أ ح د ه م ا ليبيعا النبي صلى الله عليه وسلم فلما أ خ ذ بيده قال المذحجي للنبي صلى الله عليه وسلم أ ر أ ي ت من راك و آ م ن بك واتبعك وصدقك هذا فقال له فقاله النبي صلى الله عليه وسلم طوبى له فبايعه وانصرف ثم جاء ا ل آ خ ر فمد يده ل ي ب ي ع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أ ر أ ي ت من آ م ن بك واتبعك وصدقك ولم يراك ماذا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ط و ب ل ه ثم ط و ب ل ه ثم ط و ب ل ه و ر و ابو أ ذ و د ا ل ط ي ا ل س ي عنافع عن ن مولى بن عمر رضي الله عنهما عنه عنه أ ن ا ابن عمر جاء إليه رجل فقال له يا أ ب ا عبد الرحمن أ أ ن ت م ر أ ي ت م ر س و ل الله ص ل ى الله عليه وسلم ب أ ع ي ن كم ه ذ ه قال نعم قال وكلمتموه ب أ ل س ن ت ك م هذه قال نعم قال وبايعتموه ب أ ي د ي ك م هذه قال نعم قال طوبى لكم يا أ ب ا عبد الرحمن فقال ابن عمر أ ل ا أ خ ب ر ك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول طوبى لمن, آمن لمن راني و آ م ن بي وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آ م ن بي ولم ير اللهم لا تحرمنا من هذا بشوء افعالنا يا ربي ادخلنا في هذا بفضلك ومنك يا ربي نعم و إ ن ا إ ن شاء الله بكم لاحقون ودت أ ن ي قد ر أ ي ت إ خ و ا ن ن ا فقالوا يا رسول الله أ ل س ن ا بإخوانك قال بل أ ن ت م أ ص ح ا ب ي بل أ ن ت م أ ص ح ا ب ي قالوا أ ل س ن ا بإخوانك قال بل أ ن ت م أ ص ح ا ب ي كثير ممن يسمعوا هذا الحديث يقول إ ن النبي صلى الله عليه وسلم ما نفى عن ا ل ص ح ا ب ة أ ن يكونوا إ خ و ا ن ا وهذا غلط بل إ ذ ا فهمت بل فهمت معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا أ ق و ل دائما ل ل ط ل ب ة ولغيرهم إ ن نصوص الكتاب و ا ل س ن ة تفهم من حيث تفهم ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة م أ س ا ة ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة أ ن ن ا نريد أ ن نكون ط ل ب ة و أ ن ندرس العلم و أ ن نتقدم فيه ولكن لا نريد أ ن ندرس ا ل ع ر ب ي ة هذا لا يكون ه ذ ا ل ا ا يكون ل ع ر ب ي ة هذه ا ل ل غ ة ا ل ش ر ي ف ة اختارها الله و اصطفاها لهذا الدين هي وعاء هذه ا ل ر س ا ل ة ا ل خ ا ت م ة ف إ ذ ا أ ر د ت أ ن تتطرق إ ل ى فهم ا ل ر س ا ل ة فينبغي أ ن ت ت ر ق السبيل إ ل ى فهم اللغه ة ذ و لذلك قال ابن عباس إ ن من ا ل ق ر آ ن أ ش ي ا ء تفهمها العرب ب أ ل س ن ت ه ا نعم هناك أ ش ي ا ء تحتاج فيها ل ل ت و ق ي ف هناك تفهم أشياء لا استأثر الله بل ع م هذه ا لكن ل الجزء الذي ك ت ف م ه العرب ل ب أ س ن تسمى ه وبينه ا يحال إذا بينك لم تجعل ل ن ف ك السبيل العرب إلى لغة العرب. بل س هذه ت حرف إ ض ر اضراب ب حرف إ بل حرف إ ض ر ا ب يكون إ ذ يقال في ج م ل ة إ ب ط ا ل ن ا للانتقال ومفرد ن بعد كنف ي ن تظهره بضده وما تلت تقرره وبعد إ ث ب ا ت وامر ي ن قالوا لتلويها الحكم ويلغى ا ل أ و ل هذه معاني بل في ا ل ل غ ة لكن هنا ا ل إ ض ر ا ب ما هو ا ل إ ض ر ا ب بل أ ح ي ا ن ا قد ي أ تقع ي بعدها د ت ق بين مفردين بعد مفردين وبين ق ل مفرد ب مفرد ي ن ومفرد و أ ح ي ا ن ا تقع بين جمله و ج م ل ة كما هنا هم؟ أ ل س ن ا إ خ و ا ن ك يا رسول الله ا ل ج م ع ة ا ل أ و ل ى قال بل أ ن ت م أ ص ح ا ب ي هذه ا ل ج م ل ة ا ل ث ا ن ي ة فوقعت بل بين جملتين ا ل إ ض ر ا ب م ع ن ى ا ل إ ض ر ا ب ا ل إ ض ر ا ب أ ن تضرب عن معنى ا ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى وتنتقل إ ل ى معنى ا ل ج م ل ة ا ل ث ا ن ي ة هذا ا ل إ ض ر ا ب يعني أ ن يراد بالكلام ا ل ج م ل ة ا ل ث ا ن ي ة ويغضى عن ا ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى هذا معنى ا ل إ ض ر ا ب و ا ل إ ض ر ا ب نوعان إ ض ر ا ب إ ب ط ا ل ي و إ ض ر ا ب انتقالي ا ل إ ض ر ا ب ا ل إ ب ط ا ل ي أ ن ك تبطل معنى ا ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى وتريد فقط معنى ا ل ج م ل ة ا ل ث ا ن ي ة هذا يسمى إ ض ر ا ب ا ً إ ب ط ا ل ي ا ً ا ل إ ض ر ا ب الانتقالي تنتقل إ ل ى ا ل ج م ل ة ا ل ث ا ن ي ة لكن من غير أ ن تبطل معنى ا ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى فمثال الاضراب ا ل إ ب ط ا ل ي قول الله تعالى ام يقولون به جنه بل جاءهم بالحق وكرههم أ ث بالحق كارهون هذا اضراب ابطالي لماذا ابطل ربنا الجمله التي قبل بل ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم به جنه ابدا وانما جاءهم بالحق وهم يكرهون الحق ويكون ق سلط الاضراب ع ن بعد ويكون انتقاليا يعني لا نبطل ما قبل بل ولكن ننتقل عنه الى ما بعدها وهذا يمثلون له بقول الله تعالى آه في ق ص ة لوط أ ت أ ت و ن الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أ ز و ا ج ك م بل أ ن ت م قوم عادون هذا لم يحصل هنا ا ل إ ب ط ا ل لما قبل بل هم فعلا قوم هم ياتون الذكر كانوا ي أ ت و ن الذكران من العالمين ويدعون ما خلق لهم ربه من م أ ز و ا ج ه م وهم أ ي ض ا قوم طارون عادون معتدون مفهوم إ ذ ن هذا الفرق بين ا ل إ ض ر ا ب الانتقالي والاضراب ا ل إ ب ط ا ل ي وبل هنا ل ل إ ض ر ا ب الانتقالي وليست ل ل إ ب ط ا ل ي فهو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبطل كونهم إ خ و ا ن ه إ ن إن م ا انتقل عن ا ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى التي هم ا ل إ خ و ا ن إ ل ى ا ل ج م ل ة ا ل أ خ ر ى التي هم الاصحاب لماذا لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يبطل أ ن ه م إ خ و ا ن ه لكن لا يريد أ ن يسموا إ خ و ا ن ا إ ن م ا يريد أ ن يسموا أ ص ح ا ب ا لماذا لأن هذا التلقيب هذا ا ل ل ت ق يكون ب التلقيب ي ب أ ح س ن ما بي يعني إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نضع لك لقب ا ونضع لك لقبة شريف نبحث عن أ ح س ن ا ل أ ل ق ا ب التي تناسبك ونلقبك بها أ ح س ن ا ل أ ل ق ا ب التي ت أ ت ي في حق ا ل ص ح ا ب ة هي ا ل ص ح ا ب ة أ ح س ن لقب ل ل ص ح ا ب و ا ل ص ح ا ب لماذا؟ لأن لو لقب بالأخوة هذا لقب يشركهم فيه من ي أ ت ي بعدهم ممن لم يفعل كفعلهم هم إ خ و ا ن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن إ خ و ا ن ه سالنا أ ل ه كذلك لكن لقب ا ل ص ح ب ة هذا لا يدركه من بعدهم أ ب د ا وهذا ه ذ او أ لا ب أ ن يلقبوا به لذلك قال لهم بل أ ن ت م أ ص ح ا ب ي وهنا انا أ ت أ م ل أ م س في هذا الحديث أ ج د ا ل ش أ ن ب ا ل ن س ب ة ل ل ص ح ا ب ة مخالف ل ل ش أ ن ب ا ل ن س ب ة لجميع الناس بعدهم الان آ ن ب ل س ب ة ل ن ا ا ل أ خ و ة هذه م ر ت ب ة فوق ا ل ص ح ب ة أ ن ت قد تصاحب ا ل إ ن س ا ن فيخالطك فيخالنك و الوصف تلقيبه بالأخوة ن من بالصحبة بخلاف الصحابة تلقيبه تلقيبه أرفع تلقيبهم ب ا ل ص ح ب ة أ ر ف ع لهم من التلقيب ب ا ل أ خ و ة ل أ ن ه م لا يلحقون في تلك ا ل م ر ت ب ة و أ م ا ا ل أ خ و ة فايشركهم فيها غيرهم و لذلك قال بل أ ن ت م أ ص ح ا ب ي و قد فهمتم أ ن بل هنا لا تبطل ا ل أ خ و ة و إ ن م ا ينتقل عنها إ ل ى ما هو أ و لا منها وهو ا ل ص ح ب ة نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شهد و ان لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت